فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ عَنْ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى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 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحلية خذه عَدُوُّ لي وَعَدُوُّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ على عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْرِ تُكَفَّتَ قُولُ غَلَ ادُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَي تَقَرَّ عينها وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْنَا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْطُرَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى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 قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إِنَّا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى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 في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهد وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى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 وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى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 فَالْقِيَاسَ حَرَتُ سُجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا عَن أيدكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولا أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا برب بنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبطى إنه من يأت ربنا مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم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 نزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا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 فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَ السَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ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 اتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخل بلحيتي ولا برأسي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَكُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَمْ تَرْكُ بِقَوْلِي قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبضة من أثن الرسول فنبرتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كَذَلِكَ نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا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 ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به مِنْ وعنت الوجوه عِلْمُ الْغَيْبِ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 فتعالى الله الملك الحق وَلَا تعجل بِالْقُرْآنِ من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما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 لَهُمَا مَا سَوَّاهُ لَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى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 ولو لَكَ لِمَثَلٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامَلٌ وَأَجَلٌ مُسَمَّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فَسَبِّحْ ومن آناء الليل فسبح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 نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربك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 لقالوا ربنا لولا أَرْسَلْتَ إلينا رَسُولًا فنتبع آيَاتِكَ من قبل أَنْ نذل ونخزى قل كل مترب